هذا زمان الملح <سؤال> هذا زمان العاديات على بقايا الشرد ما تقص الصفوف المسلمة هذا زمان الملح هذا زمان العاديات على بقايا الشرد ما تقص الصفوف المسلمة هذا زمان الملح هذا زمان العاديات على بقايا الشرد